لَن نّجْعَلَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا وَلَن نُّطْعِمَ الْبَشَرَةَ وَلَا الْحَيَوَٰنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ مِنْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّىٰ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ أُولَٰئِكَ اتَّبَعُوا و